بِمَانَ قُضِهِمّ فَاقَهُم وَقُفْرِهِم بِآيَاتِ اللهِ وَقَتْ لِهِمُآ بِآاء بِغَيرِ حَِ وَقَولِهِمْ قُلُوبُ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 114. وما قتلوه يقينا 115. بل رفعه الله إليه 116. وكان الله عزيزا حكيما 117. وإن من أهل به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن تبيل الله كثيرا وَأَضَلَّهُمُ الرِّبَا وَقَدْ ضَلُّوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَاعْتَزَلَكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا لَكِنَّ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ وما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة, والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤمن لهم أجرا عظيما